صلي وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله عليه الصلاة اللهم صل وسلم وازيد وبارك سبحان رسول الله وآله الاطهار على رسول الله وآله الاطهار ادم الصلاه محمد اجم الصلات على النبي محمد فقبولها حتم البدون تردديه اعمالنا بين القبول ورجلا الا صلات الا صلات الا صلات الا صلات على النبي محمد صلوات فرح يا شعبان ابل الفرح يا شعبان يا شهر الفرح والخيرات يا حاوي كم ناشف همنا وشذات نسانا كل الالم منهال علينا نورك يا زغرات هل ابنورك يا ابو الافراح هل باسمك يا ابو الايات صلوات علي على حب الزهراء على محمد الطاهر ثالث على حب الحسن والحسين